يا مسلمه يا عن يا مسلمه <تصفيق> يا ايها الغريب يا أيها الغ... ويا يا ويا تاجر ايدك يا ايها الغريب اه ايدك ايدك يا, يا, يا ايها الغريب اي كزا لحن الى ثمود بارك الله بيك بارك الله بيك ارفع لي ديك قلتم بلا كلام بلا كلام كسايلحن سرت الى ثمود و فاتحا كنت بلا جنود و فاتحا كنت بلا فاستوحدتك امه اليهودي فاستوحدتك امه اي ما واف الله الله الله وما وفت ناكثة عهودي وما وفت ناكثة عهودي وما وفت ناكثة عهودي جيدن هل غدر بكل عصر يا ايها الغريب وانت تدري سيح سيح يا ايها يا ايها الغريب أنت تدري يا مسلم الحسيني يا مسلم الحسيني بلوعه ال يا مسلم يا مسلم لو عتل يا أيها الغريب يا أيها الغريب أنت تدري قلتم حبيبي يا أيها الغريب بعد بعد يا أيها الغريب لخادم الحسين الأديب الشاعر مهدي جناح الكاظمي كزايلحن سرت الى تمودي صدرك صدرك سمعني صدرك اي ماجور ماجور حبيبي كزايلحن سرت الى تمودي و فاتحا كنت بلا جنودي و كنت بلا ما شاء الله فاستو حدتك امه اليهودي صوتك فاستو حدتك امه وما وفيت ناكثه عهودي وما وفيت ناكثه عهودي يدنو الغدر بكل عصري يا ايها الغريب وانت تدري صيح صيح جواب يا ايها الغريب وانت تدري يا مسلم الحسين يا مسلم الحسين الغربة يا مسلم الحسيني يا مسلم الحسيني طاق صدري لموعة الخطة حين تسري يا أيها الغريب يا أيها الغريب ألطم ألطم حبيبي يا أيها الغريب ألطم ايه فيك تجلت حكمته الحسيني فيك تجلت حكمته الحسيني كما تجلى الماء في لجينه كما تجلى الماء في عملته في مهجة وعيني حملته في مهجة وعيني تسير والقلب على اليدين تسير والقلب على اليدين يصيح يا عين الحسين قرر يصيحو يا, يا عينال أعلى أعلى يصيحو يا, يا عينال يا أيها الغريب يا أيها الغريب وأن يا أيها الغريب يا أيها ال... وين سوتك سوتك يا مسلم الحسيني يا الله يا الله يا مسلم الحسين يا مسلم الحسين طاقة صدري في لوحة الغربة حين تسري يا أيها الغريب يا أيها الغريب أنت تدري يا أيها ما شاء الله خادم خادم فيك تجلّك حكمة الحسيني فيك تجلّك حكمة الحسيني كما تجلّ الماء في اللجين كما تجلّ الماء في اللجين ما شاء الله حملته في مهجة وعيني حملته في مهجة وعيني تسير والقلب على اليدين تسير والقلب على ال يصيح يا عين الحسين قره يصيح يصيحوا يا عاين الحسين يصيحوا يصيحوا يا, يا, يا عاين يا ايها الغريب يا ايوه الغريب لا جواب لا لطوم ما يا مسلم الحسين طاق صدري ايه بلوعة الغربة حين يا مسلمة يا مسلمة حسين طاقة صدري بلوعة الغربة حين تسري يا أيها الغريب يا أيها الغريب أن تتزري يا أيها الغريب الحق في الظلوع حملت دين الله في الظلوع حملت دين الله في الظلوع وسرت للموت بلا وشرت للموت فلا رجوعي وشرت للموت بلا رجوعي حللت يا زلزال في الجموع وما لهم إلا كمن مفر وما لهم إلا كمن مفر يا ايها الغريب يا ايها ال... <تصفيق> يا مسلمه يا, مس... <تصفيق> يا مسلمه يا اهل يا ايها يا أي... أيها أيها ايه نورك شمس الحق في طلعي حملت دين الله في طلعي حملت دين الله في طلعي وشرت للموت بلا رجوعي وشرت للموت بلا رجوعي حللك يا زلزال في الجموع وما لهم إلا كفي مصري وَمَا لَهُمْ إِلَّا كَفِي مَبَرِّ يا أيها الغريب <تصفيق> يا أيها يا أيها <تصفيق> يا أيها الغريب يا مسلم الحسين صيح <تصفيق> بلوعة الغربة يا مسلمل ال حسين مسلم الله <تصفيق> <تصفيق> يا أيها الغريب أنت إيه فعادك العظيم قد تسامى فعادك العظيم قد تسامى عن عرض الدنيا نأى عن عرض الدنيا ناه وصما وحين قرعت به لآما شهر تغ عليهم حساما شهر تغ عليهم حساما وحزت في قراع اي يا نصر وحستفل قراعي اي يا نصر يا, يا ايها الغريب ايه اعلى اعلى يا, أيها يا, أيها يا مسلم الحسيني يا مسلم الحسيني يا يا مسلمة يا مسلمة فدوا فدوا روح لك بلوعة الغربة � tsili يا أيها الغريب يا أيها الغريب يا أيها الغريب وانا تدري ألطم ألطم يا أيها يا أيها الغريب وانا ايه بكى لك الشروق والغروب ويايا ويايا بكى لك بعد بعد لا تبخل على مسلم بكى لك الشروق والغروب البعيد والقريب أسلمك البعيد والغروب ما شاء الله وطوعة آودك يا غريب وطوعة آودك يا غريب بعد بعد وطوعة آودك يا غريب, غريب اي فيها أمرك العجيب وحذفها امر كل عجيب وجمعها دمن عليك يجريها وجمعها دمن عليك يجري يا ايها الغريب يا ايها الغريب يا ايها الغريب يا ايها روح لك يا مسلم الحسين يا مسلم, <سؤال> يا مسلم الحسين صدري نلوعت الغربه حين تسري يا مسلم هذا هذاك حين تسري ايه يا ايو غل ايه بكع لك الشروق والغروب بكع لك الشروق والغروب اسلمك البعيد والقريب ها اسلمك البعيد وال احتي احتي وطوعة آودك يا غريب وطوعة آودك يا غريب وحز فيها أمرك العجيب وحز الله امر كالعجيبه وجمع غدما عليك يجري يا شباب وجمعك عليك يجري عليك يجري يا ايها يا اي بغريب يا ايها يا اي يا الله ما شاء الله وانا من مسلم الحسين ضه بلوعه الغربه بي لا يا ايها الغريب يا ايها الغريب انت تدري صيح يا أيها الغريب يا أيها راح يجاوبك يجاوبك بقضاء الحوى اجهل ان شاء الله يا أيها يا أيها الغريب إيه. تبكي كراحة أسداً جريحاً تبكي كراحة أسداً جريحاً مخلفا في قلبها روحه مخلفا في قلبها لقد فدت كمهجه وروحا لقد فدت كمهجه وروحا اتسيرت قد صيرت احشائها اليك حاجه فيك كل فخري اليك حاجه فيك كل فخري يا ايها الغريب يا مسلم الحسين قاسم عقل يا اشيا مسلمه حسين الله يا ايها الغريب يا ايها النبي يا <تصفيق> ايها النبي محمد أيه الحمراء من دمك الحمراء من دماغ سمعه سمعه والكوفة الحمراء من دماغ اي صاغت حروف مجدها يداك يا الله صاغت حروف مجدها هلا, هلا بيك قد شرفت ترابها خطاك قد شرفت ترابها خرطاكا فاتخذت لواءها رداكا فاتخذت لواءها رداكا لتستضل فيه يوم حشري اسمع اسمع لتستضل فيه يوم حشري يا الغريب ايها الغريب ايها الغريب يا مسلم الحسين يا مسلم الحسين غاب وصار ليهنوا الغربة حي التصير يا مسلم فدوه فدوه روح لف ارفعها ارفع علي ايديك ميلوعه صيح يا ايها الغريبو يا ايها الغريبو انت تجذي اي نشمي نشمي يا ايها الغريبو انت تجذي حمراء من دماغا بعد صيح والكوفة والكوفة والكوفة الحمراء من دمك صاغت حروف مجدها يداك صاغت حروف مجدها يداك قد شرفت ترابها خطاك قد شرفت ترابها خطاكا فاتخذت لواءها رداكا فاتخذت لواءها ما شاء الله لتستظل فيه يوم حشري لتستظل فيه يوم حشري يا أيها لطم لطم ولطم إذا ما ما راح تفيد القضية يا مسلم الحسين يا مسلم الحسين ضع صدري في لوحة المرة حين تسري يا مسلم الحسين يا ايها الغريب يا ايها الغريب ساجي <تصفيق> <الغريب تصفيق> اروح لك يا ايها <تصفيق> الحمراء من دماك والكوفه حمراء من دماك بعد بعد نشمي والكوفة <تصفيق> صغت حروف مجدها يداك صغت حروف مجدها يداك قد شرفت ترابغ خطاك فاتخذت لواءها رجاكا فاتخذت لواءها رجاكا لكي فيه يوم محشر ليكتظل فيه يوم محشر صيح يا ايها الغريب يا الغريب يا ايها الغريب يا مسلم الحسين يا مسلم الحسين طاقة صدري بلوعة الغربة حين تسري يا مسلم يا مسلم يا ايها الغريب يا ايها الغريب انت تدري يا ايها الغريب ايه خاب زياد خاب زياد وابنه جنيم إلههما في صقر مقيم في صقر مقيم يا أيها الإمام يا علي يا أيها الإمام يا علي يا مالك الأمر متى تقوم يا مالك الامر متى قومو يا صاحب الزمان قل صبري يا صاحب الزمان قل بعد سمع سمع لابو صالح يا صاحب الزمان قل صبري يا صاحب الزمان يا ايها يا ايها النبي يا ايها الغريق من تذيد يا مسلم الحسين يا أيها المرحوى الط Suri al لا يجاوبون ولا التروجون أنت خلصة يا أيها المرحوى يا أيها المرحوى أيها يا أيها المرحوى يا أيها المرحوى bugs وابن cum يا ايد كلاهما في صقر مقيم كلاهما في صقر يا ايها امامي يا عليمو يا ايها امامي يا يا مالك الأمر متى تقوم نظره يا مالك الأمر متى يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان قل صبري بعد يا صاحب فدوه فدوه فدو روح لك يا أيها الغريب يا أيها يا مسلم الحسين مسلم الحسين للشاعر مهدي جناح الكاظمي بلوعاب لوعك الغربه يا مسلم الحسين يا أيها الغريب يا أيها الغريب أنت تدري